فسبح وأطرافاً نهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا. وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رقى نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بأيّة من ربهم أو لم تأتهم بجلة ما في الصحف